الزمان يدور ويدور وبنادم عجل والعجل يفلس من الرزق لو هو في فيديه اخجل من الناس والناس ما فيها خجل يجهلون من طيب الراس طيبة منه فيه انت مرجل قالوا أبيه قدامه رجل وانت ردة قالوا انه قصر عندرب بيه انت مرجل قالوا أبيه قدامه رجل وانت ردة قالوا انه قصر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 ويصبوبي وجل برم عودة برم في مصيف ذويه كان حمار خدودها الوجله بعين الوجل ورد في بستان دونه نهر واللي يليه وادي انزرته وانا دون يدين ورجل وانكسر شوفي على التلتين وقلت بيه يتعنا لجل شوفي وانا مثلها لجل شوفها اسف كل على علشان التقيه يا شياطين الوصل والتشعوذ والدجل الله الله بيولي في وبسم الله عليه يمكن إنه ينكر الوصل لطالة طال لجل مثل منكر فضل السعود سعد بن الفقيه اتريث يوم قفي وفالجيه عجل جعل عمري يوم قفي في ذو لحظه مني عبد الله وللمتابعة عبر البلاك بيري عطى بن كود 22 70 70 7 بوح عبد الله